بوك تو بي سوفيت اي نانت تسعة وخمسون تسعة وخمسون نان زرم اي بوستس في مكتب البريد في مكتب البريد أأشت زيرا م إي أفورت بوستاره أين يوجد أقرب مكتب بريد أين يوجد أقرب مكتب بريد أأشت لارج ديري تي زيرا م إي أفورت بوستاره هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد؟ Cu este kutia m.e.afort postare? اين يوجد اقرب صندوق بريد؟ اين يوجد اقرب صندوق بريد؟ Ma dohem disa pula أحتاج لبعض طوابع البريد أحتاج لبعض طوابع البريد پئر ن كارتولين و ن لتر لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة سا أشت تاريفا بوستاره پئر ن أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ سأبشحن باكتا كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ اموند تا ترغوي مي بوست ايرور؟ هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني ارسالها بالبريد الجوي؟ سا زيات ديري سا تاري كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ كو مونت تمر ن تليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ كو اش كابينه م اافرت تليفونيكه؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ ا كيني كارتا تليفوني؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ ا كني نومراتور تليفونيك؟ هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ ا اديني بريفكسن ا اوستريا؟ هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ 1 مومنت. بو اي شيكوي. لحظه سابحث عنه. لحظه سابحث عنه. لينيا است جيسمون اذن. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. تليلت نومر ايكني رنا؟ اي رقم الذي اتصلت به؟ اي رقم الذي اتصلت به؟ دوه تيبيني نافيويم زيروس. ينبغي اولا ان تضغط الصفر. يجب اولا ان تضغط ال0.